جاء تلميذ الى استاذه هذا على ؤ ا جاء ل إلى أ س ت ا فقال يا سيدي علمني كيف أ ر ى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياي ئ ما على النبي معقول صلى الله عليه وسلم وسلم معايا النبي الله اللي عاوز, بقى اللي عاوز يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية لجواب الآن او بتصليش بقى ينتبه صلى صلى على عليه عليه يرى ويركز فى جاء تلميذ إ ل ى أ س ت ا ذ ه فقال يا سيدي علمني كيف أ ر ى حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياك ئ يا يا في غيط الأهمية تريد النبي عليه في رؤيائك يا الله اللهم لا تحرمنا يا رب اللهم لا تحرمنا بحبنا له وانقصرت أعمالنا له خلم الحضرتك أنه رب من الجواب فقال قال أستاذه وسلم سيدي قال إذن ترى صلى أنت الليلة مدعو للعشاء عندي إلا لا عندي قال له كمان مكسب ا شاء الله م ورزق و ب ر ك ة فذهب التلميذ لاستاذه, لأستاذه المربي المعلم ف أ ح ض ر العشاء أ س ت ا المبارك ا ذ ل لتلميذه و أ ك ث ر فيه الملح والموالح ومنع عنه الماء خلي بالحضرتك بقى المخللات بالحضرتك والملح كبطر باء وما فيش م ي ة تلميذ ياكل كل حاضر يا سيدي طب عطشان لا ممنوع ا ل م ي ة قال عطشان يا سيدي عاوز اشرب لا ما فيش م ي ة حاضر كل حاضر طب علمني يا سيدي قال لا مش دلوقتي لن أ ع ل م ك ا ل آ ن ا م ت ى لا نم ا ل آ ن وقبل الفجر س أ و ق ذ ك إ ن شاء الله تعالى ل أ ع ل م ك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ر ؤ ي ا ت جميل نام التلميذ وهو في غ ا ي ة الشوق لهذا الدرس الجميل الرقراق هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام عليه تعلم وقبل استنى علمك هل ر أ ي ت ا ل ل ي ل ة شيئا في نومك أيها رأيت قال أستاذ وماذا ر يا ت ق ل يا سيدي ر أ ي ت السماء ت ن ط ر و ر أ ي ت ا ل أ ن ه ا ر تجري و ر أ ي ت بحارا تسير بين يدي ماهو ن ي م إ ي ه عطشان والجعان بيحلم بسوق العيش بلاش بسوق دي ربنا يكفينا و ي ا ك م شر ا ل س و ق لا بسوق, العش يعني بسوق الخبز ع يعني ش بسوق ا ل العش دي ك ل م ة م ص ر ي ة عندنا أ ن ا بقى أ خ ا ط ب ا ل أ م ه ا ل آ ن فالجعان بيحلم بالخبز بسوق ا ل خ ب ب ز الخبز أ س أ ل الله أ ن يفرج كرب كل مكروب و أ ن يوسع أ ر ز ا ق ن ا و أ ن يرفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والبلاء إ ن ه ولي ذلك والقدر عليه فهو ن ي م عطشان جدا فبيحلم بمي نزل السمه من و م ي ب تجري في ا ل أ ن ه ا ر و م ي ب تجري في البحار هو ك ذ ا ف ق و ل له ر أ ي ت ا ل أ م ط ا ر تمطر و ر أ ي ت ا ل أ ن ه ا ر تجري بين يدي و ر أ ي ت البحار تسير بين يدي اسمع فقال له استاذه المربي نعم يا بني صدقت صدقت وصدقت نيتك الله وصدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك ل ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه و سمعت ل الله يسمحك يا ذا الجواب ذا الجواب ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله أنا ولو لرأيت رسول هو آه هو يسمحك شيخ محمد محبتك صدقت ا و ز أسأل ح ض ر ك بالك سؤال سمعت خلي أنت أن متصور هذه الكلمه ح ق ي ق ة من أ خ فاضل أ س أ ل الله أ ن يكرمه وان أ ن ي ب ر رجل ك فيه ي الله مسؤول ما شاء ع يبارك عاقل اسأل الله أسأل أن يحفظه ح ف ظ ه وأن ي ب له فيه أولاده أ وفي ل ه ب يقول لي هل معقول يا شيخ محمد ا ل ن ب ياتي صلى ل ل عليه وسلم ه ي أ في الرؤيا لواحد ب ياكل حرام لواحد عينيه تنظر إ ل ى الحرام لواحد لسانه ب يكذب لواحد غشاش لواحد مرابي لواحد, مرائي لواحد منافق ر ا لواحد ئ ي م معقول النبي ي أ ت ي لهذا لا لا لا, لا والله و ا لا ل ل ه ياتي أ ت ي إ ل لأحبابه والله لا أ ي الا ن ب ي إ ل ل أ ح ب ا ب ه ما أخلي بالك أخلي منهم من يذهب ل ز ي ا ر ة النبي ومنهم من ي أ ت ي ا لزيارته ن ب ي ل الله أ ك ب ر منهم من يذهب ل ز ي ا ر ة النبي ومنهم من ي أ ت ي ا لزيارته ن ب ي ل فكرمنا قصة الفاضلة الفاضلة ربيها أسأل الله إن أرحمها رحمة واسعة الأم معليش اسمعوا مني تاني وتالت الأم الآن بين أن لابنها أنا لابنها الله واسعة الغالية اللي أقولتها أقولها قصة للسيدة أسأل هي هذه بعثت وأحب بعثت في درسي في ا ل م ن ص و ر ة وقال لي يا شيخ معلش س م ح ن ي أ ن ا مكلف بكلمات ا ن أ قالهالك بنصها قلت له ت ف ض ل قولي حبيبي قال لي أمي أمه يعني قالت لي ل أمي يعني أمه ق له و روح لمحمد حسان وقل له يا محمد يا حسان أ م ي م ن ت ظ ر ك تجي ت ز ر ه ا اللالات قلت له ت ف ض ل اركب وذهبنا إ ل ى ق ر ي ة م ت و ا ض ع ة جدا و إ ل ى بيت مبني بالطوب اللبن طوب الني بيت فقير متواضع ا م ر أ ة تجاوزت السبعين من عمرها ما شاء الله لا تغفل ه ق و لا لحضرتك ل مش دقيقة لا ثانية لا اخد كمان كلام يعني ل بقى ك تغفل و زويل ثانية والله ر احمد ثانية ثمت ل ت ابدا عن الصلاه ة على رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم لا تغفل عن الصلاة على النبي ابدا تنظر إ ل ي ك وترحب بك ثم تدخل في ا ل ص ل ا ة على رسول الله وتغيب في ا ل ص ل ا ة على رسول الله ثم تل... وهكذا يعني شعرت شديدة وحقارة شديدة تأجي لجو... الغالية الفاضلة سبحان الله فأنا بقول لها يا أمي شعرت سبحان انت بعدتي بضآلة بقول إلى الأم وحقارة جدا فأنا هذه تعبك و أ ن ا إ ن شاء الله ب و ع د ك ا ل أ س ب و ع القادم أ ج ي ب أ خ ر من إ خ و ا ن ن ا ا ل أ ط ب ا ء في التخصص اللي حضرتك عاوزه ا يكشف عليك و ا ن ت ه ن ا فنظرت كده وابتسمت ا ب ت س م ة ج م ي ل ة فوق السبعين س ن ة وقالت لي يا بني يا ي انا ب ي أ ن ع ر ف د ا ودوائي أنا ع ر ف دائي ودوائي فقلت لها والله تقولي لي قالت لي يا بني اصل سيدنا النبي م ا ج ا ل ش في الرؤيا بقاله ت ل ا ث ليالي يا الله قلتلها ماجالكش ي بقاله تلات ليالي هو بيجيلك كل ل ي ل ة قالت والله لو فات ل ي ل ة ماشفتو امرض فانا ب ق ا ل ه تلات ليالي م ر ي ض ة ماشفتش النبي صلى الله عليه وآله وسلم انت بقالك كم س ن ة ماشفتوش وانت بقالك كم س ن ة ماشفتش ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مش عربية لب ده م ح ب ة ص ا د ق ة والذي يعلم الصادق ة من الكاذب وهو الملك الذي يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور د ه المحبة د ه محبه ا ضعك بي ده ل م شطر ا العبوديه ة د حب وذل كمال الحب مع كمال الذل هذه ع ب و د ي ة ومحبتنا لرسول الله إ ن م ا هي محبه ت ا ب ع ة لمحبتنا لربنا جل وعلا ف ا ل م ح ب ة ده موضوع كبير انت متصور اما قلت ا لحضرتك صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك ل ر أ ي ت رسول الله متصور ان دي ك ل م ة س ه ل ة ت بس حقق انت ا ل م ح ب المحبة يا اختاه ويا ا م ه وورب ا ل ك ع ب ة ستسعدين بالنظر الى وجه الحبيب رسول الله فهو القائل من راني في المنام فقد راني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي اسمع ا ل ر و ا ي ة ت ا ن ي من راني في المنام يا سلام ن ع م ة والله من أ ع ظ م النعم ومن أ ج ل النعم من راني في المنام فقد راني حقا ف إ ن الشيطان لا يتمثل بي صلى الله وسلم وبارك على الحبيب عرفت الجواب وعرفت أ ن ت والد الفاضل و أ خ ي الغالي و ا ب ن الحبيب هل عرفتم الجواب كيف نرى حبيب الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع و ا ل م ح ب ة كلمتين وعشان ماتنساش ومكترش ما عليه الاتباع و ا ل م ح ب ة الاتباع والاتباع ث م ر ة ا ل م ح ب ة الاتباع ث م ر ة الحب من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه ف س ف ا ه ة وهراء فالحب أ و ل شرطه وفروضه إ ن كان صدقا ط ا ع ة و و ف ا ء لا لا تنس يا مولانا تاني ما ترحكش علينا كلمتين قال ل تسمع و المحب عن ن ب بالكيفية دي و ا النبي صلى الله قال ا تصلش صلى على عليه وآله وسلم ل م الصادق من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه ف س ف ا ه ة وهراء فالحب أ و ل شرطه وفروضه إ ن كان صدقا ط ا ع ة ووفاءه صلى الله على حبيب قلبي صلى الله على قلبي حبيب وروح ي رسول الله اللهم لا تحرمنا من رؤيته في دنيانا ولا تحرمنا من صحبته في أ خ ر ا ن ا ولا تحرمنا صحبته في الفردوس ا ل أ ع ل ى بحبنا له و إ ن قصرت أ ع م ا ل ن ا يا أ ر ح م الراحمين روى البخاري رجلاً ومسلم من حديث من أنس أن رجلا اتى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه فقال الحبيب وماذا اعددت لها انت عملت الى ل ل س ا ع ه قال ما اعددت لا كثير عمل إ ل ا اني احب الله ورسوله الله اكبر والله يا رسول الله ما في عمل كثير ي ع ن والله ما اعددت لا كثير عمل غير اني احب الله ورسوله فقال مش هو ل ل حضرتك المحبه مش ك ل م ة